فاقتلوهم حيث سطفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل فَلَا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله اِن انْتَهَى الصَّلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأحسنوا إن الله يحب المحسنين وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِذْتُمْ فَمَسْتَيْتِرًا مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ مَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَتِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صدقة أَوْ نسك فَإِذَا أمن فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْئِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْتَ صِيَابُ ثَلَاسَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَابِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب